برنامه‌ی لا جرسی بری جانی پیغمبر خدا صلّا الله عليه و سلم لا جرسی بری جانی پیغمبر خدا صلّا الله عليه و سلم باشويخي طيبت و زردكات با کوچو قلانو ريگاوبانكاني شاري مكه و مدينه پیروز دووري حجاز لاجياني فخر كائنات محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ان برنامه لا امدو پيشكشلمي مامصعيد كركوكي لاجير سيوري يعني بيغمري خودا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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المجاهدين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى صحابته الكرام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 لا جياني بيغمري بيا غمر إخوان عليه صلاة وسلام. بردوا من اللي قال إيه ويبرز بو بيا شكر جياني ناس دار ترين خلقي إخوان بريين خلقي إخوان. خو الشوي بريين عبد إخوتك محمد عليه صلاة وسلام. لا ألقي بيا شو أجر لياتان بيا دم بحسي او مؤامرانم كرد بحسي او دجمنانم كرد كوا لدواي تشكيل كردني بيغمار عليه الصلاة والسلام بود دولتكي لشاري مدينة بحسي اوام كرد كوا تشوار معسكر هابون دبوايا بيغمار اخواه عليه الصلاة وسلام مقابلين بواسيد او جاهر داني بري يخوي او معسكر انا بحسي او امكر كوا معسكري قريش كالدرجمنية كي سرسختة انتقام بخوي بسانيت معسكري دوام معسكري يهود كان شاري مدينة ودور بريتي معسكري نفاقش لدواي معركة بدر كساريان هلضا قل معسكري او عربة لا دياني كوا دوار نشينبن لدور وشاري مدينة دار دا نيشتن كبيان دوتيت أعراب أعرابي بادية واتا عربي بدو بحسي أو أم بحسي أرى بحس يوم كر كوا شن تشون وكرد بوي كوا هي رج بكنسر دولة في غماري إخوان عليه الصلاه والسلام يان ضربيك الذي غماري إخوان عليه الصلاه والسلام بحس يوم أمريخام كر صفواني كري لقال عمري كوري كر كري كردي بو اختيار كرديتي غماري إخوان عليه صلاة صفواني كري أمي لقال كري كردي بو اختيار بوني إخوان عمير كوتاي وباسي مؤامري بني قينقاع مكرد يهودي بني قينقاع كوانا وشاري مدينة بون كفي غمري الله عليه وسلم تون هرهم ويان أجلا كرد قابلان او شاري مدينة توقياني كرد وهرهم وصروتو سامانيان جيران باتفاق يقدر تون برو حدودي شام واش يواش يواش انقراضيان بسراهاتو تاك تاك نمات لأثناء غزوي بني قينقاع بحسي أو أمكر وكويات كردنا ويك مع نفاق صريح هلدة كهاتن عبدالله كوري أبي كوري سلول تون دفاعي لبني قينقاع كرد كوتيا محمد أمانا هاو بيمانيا من بنا أمانا دفاعي من كردوا لشري رشل سبيمنيان بألاستوا تو استاقدت ويت لشريك أمهم وبكجيد براسي من لا عاقبي أمك أنا أرسم تودبي عافيا كي أو في غمر إخوان علي صلاة والسلام بحسي أو أمكر كوابو أو أوي كوا أجر غلو خشيك نو ضلي آهيا أجر حقدك نو ضلي آهيا أبوي كوا أو حقد البروين توا ضلي خوي باك توا خوي وجماعة كي ببكي داخل الإسلام بن عافيا نكرني أنا كوشت هرهمي أنا قاودا برو حدود شام استكدين سر أوي بابزن قريش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 ابو سفيان مسلمان برز دواي قراناوي دواي الرزقار بوني قافله كلام معركي بدرو معركي بدر جنجي بدر كرويدا واوهموا قياده لقريش روي واوهموا كارساتبسريان هاد اقتصاديا عسكريا سياسيا ليدران ام ابو سفيان السويني خوارذبو كوا هاتو توشي جنابشبيد هاتو توشي جنابشبيد أو لسري نادت حتى كو ضربي خوي لبيغمريخوانا وش يعني عليه الصلاة والسلام ينعلق الشكوية عزتك بو قريش مكانتي قريش نقرينة دوا سياني خوار دبو كواءة توشي جنابش بيت بهش يوازي خوينا شوات حتى كو أوحق لبيغمريخوانا دكاته عليه الصلاة والسلام بويا لقل دو ستسوارا لقل دو ستسوارا ولكن لما يجعل الناس يجعل الناس يجعل الناس يجعل جبل يجعل الناس يجعل الناس يجعل الناس يجعل الناس يجعل الناس يجعل الناس يجعل الناس يجعل الناس ضربي خوي او سواني اخوار دوية تيجيبجيكات اهلا باكرازة والسيد شو بسرها ديت باريس بالرئيس ديتناو يكيك لا قرككاني شاري مدينه ديتنا لاي يكي لا قياداتي قريش قياداتي يهود كوا ناوي حويةي كوري اختبع لدرقايدة دا درقايد بوناكاتو بيدالي درقايد بوناكا مبرو بلاي سلامي كوري مشكم كوا يكيك بولا قيادات بني نظير سيدي بني نظير بو كان بني نظير طائفيكي يهود بوى لدروي شار مدينه وصاحبي كان زكيان بوى واتاوكو رئيسي بيت المالي عن جبوى دالي فاستاذن عليه فاذن له دالي دالكي دل دالكي بوكردوى هات جورا ورزي ليجرد فقرأه وسقاه الخمره دالي رزي زول ليجرد ويا بيكاوا عارق يعني خوار أو كاتا خبرك أي بي ذاك وأمن بوش كي وها قوة كاملة فلان شو هنا لفلان, لفلان شاخة دم بيضربي خوم أم شو بوش ينمل محمد أوش دار تعيدي دكات وهاني تذات كوش باشا بعشا بوية سفيان كاتك دقرته بلي الصحابة كاني خوي بلاي ياور كاني خوي او باباوراني كوالا قليل يابو فرد بون أمر ادامة فرزيك تشكيل دكات بو قوي كوالا غارية بكن واحتى هيرش يبكن أسر يكيك لقررقاني شاري مدينة نك شاري مدينة خوي. بو يكيك لو قررقاني كوالا دروي شاري مدينة بوا بايدو تيت غراكي العريض هيرش دكات السر أو غراكة هندي دار خورمات استونيه عندي مال كاول دكات قال لي شي أنصاري دقرن كواها وبيمان ينشبوه لكاتي خويا بلام أو عندي كوجن واتا بياري قد كوجن مسلمان يقد كوجن أنصاري هند دار خورماد دا استوينن وهندي كانش دبرن وهندي يا مال كاول دكان بس ريعي دقرن هو برو شاري مكة وكبري ضربيك كيخوي دواشينيت شينيت لدوا يا سحب دكان بوي كاتخة بدرة عليه الصلاة والسلام ببلا غمر إخواء قوتك تشكيل كرد كوتدوا أبو سفيان كهات منطقي قرقري الكدر قرقرة الكدر لو ياسيري كرد جيشكي ابو سفيان راي كردوا و پاشماوی او جیشه پاشماوی کی زور لازوات و کو زادی او جیشه لیاجیم او لخواردن لشتو مک دلی آوان بوی ضرب کیان و شانو بر راکردن صحبیان کردیان زنی پیغمبری خواص الله وحی سلام خبر بگابی و کو قوتی جبانی ضربه کی و شان و رایک باید ام غزوهای مسلمانانی برز پیدا و تیاد غزوه سویق سویق واتا پش موعو قوتی کواد جد میانی. آوجابی غماری خواهد بود صلوات و سلام ک زانینا گاپی آنان زورایان کردوه هر چی پش موعو جشه هیا و کخوار دنو زاد بوه هر هموی کودکات و دیتا بناوشاری مدینه. اما لصالی دوی لصالی دوی کوچی واتا دو منگ دوای معرکه بدر رویداد. أم غزايا سر غزايا كثير كيف يمكن غزوي ذي امر في أمر كيف يمكن أن تكون غزوة يحملها عليه الصلاه والسلام في معركة أحد وكيف يمكن أن تكون مسلمين برئيس إذا كانت غزوية لبين معركة بدر بو معركة أحد أم صالة وصالة الردوة أم غزوان الردوة غزوي سويق غزوي امر ام غزوي امر مسلما نيبرس غزوي ذي امر سبب كي اوب كواء استغباراتي هي غمري عليه الصلاة والسلام خبري دنيا كوا بني ثعلبة لقل بني محارب بني ثعلبة قبلي بني ثعلبة وبني محارب قوتك كان كوكد كو كو كو وكوكد داي نواه هيرشكنا السر أطرافي شاري مدينة. في غمار إخواني عليه الصلاة والسلام براسده أمر دكات شوارصتو بنجاء مجاهدي مقاتل راكب لقل راجل واتهم أسبسوار هم مشاة هم بياده. إمامي عثمان دكاته إمامي أمير شاري مدينة. في غمار إخواني خوي الرابوين بيشوي كواوان بين هيرشكن. ولكن اول مره كانت مسلما من المسلمين في المدينه التي تتمتع بها من لدوائي تشكيل كردني او دوله طبوه واتاء تو اجر دولته هبيت دولته اسلامي ونزانيت اوكات تو مرتاح دبيت او اوكات دجمنان اسلام چون كمچاويان براي نايا تو ببين تو ببين دولته تهبيت يان حكم بكي يان والله بدا بيت بو لبر أوان ترسن او اول الاخوين دا ترسن اوكاتا لوجود اخوين دا ترسن اول الامانه ناب نجر تو وجوده بيت ومرتاح نابن أgetto وجود الثابت. عليه والسلام دائما استغباراتي بوه. بيزان يا شيء قبيلة نيازي كنيازي خرافة. أم عشو السري شوي كوا أوبين. بويا فيها غمار عليه الصلاة والسلام ماليا أو دوبن ماليا بن ماليث على بني محارب. للرجاء فيها يا كدغري بنائي جبار. لبن ماليث على جبار. أفرمي دكان دعيد يرن لايا فيها غمار عليه الصلاة والسلام. وكو رحمتي الخوي وكو أخلاق الناس داري فدعه إلى الإسلام بيغمر عليه الصلاه والسلام باني دكابه إسلام إسلامي بيدنا سيني كناي جبارة لابن مالي بني ثعلبه فأسلم فأسلم أفرمي مسلمان دبل سردس في عليه الصلاه والسلام أو جاء إذا دس بلا لحبشي أفرمي بلاي توبيت هم وكو دليل بابكاري بيرين بكواب بما انت أرضي خاكي ودجمنانا بوي امانه شو ام مسلمانك ولا قوم اخوانك بوي سام مسلمان د بكو دليل يك يغمر اخوا اصحاب كان دباته او منتقي كوا اواني ليا رات السرعه وكان كوا وكبي ذي امر ام أو غزوه شربناوي او اودنريت غزوه ذي امر يغمر اخوا عليه الصلاه والسلام مانجي سفر يك مان كامل لولا تامينت لانه لاتي اندميت أوان كاتخ خبر دزان في غماري خواه تو وبجيشكى هرهم ينرادك بصرى تلبر زكان بصرى شاق كان هرهم ينرادك والويدم ين يكمن دمين أن زاني في غماري خوا مع وتو لولاتيء وأم حركة لا في غماري مسلمان بويكو أعراب كان بزان كجيش مدينة بقوته. وجيش مدينه قبول لاكا يك يدستريجي تاع دابكا تسلم سليمان ين سنوري شر مدينه يا غمرك عليه الصلاه والسلام بيش وازي قبولناقه بوي دائما ام حركاتك ذكرت بوي كوار رساله بدا بجي عربكانا كوا قداري ختان بن اجر مسلمانه شنو بنا بيت دبيت رجاي سلامته احشيد قلب يا هذا الشهر جنا بهش وازي قبولناخري لتان بويا يكمن في غماري خوا عليه دمنا توا أوان زور تر تر تر سنق دليانته ترسيت توش ترسيش بن مرتاح نابن حتى مدينة عليه صلاة وسلام بقيادي خويدي كات عليه صلاة وسلام غزوي بحران اوش دوريه يقبو بابن ام دوريه تقي بحران كراوه هر بو ين يك يك لقافلكاني قريش كراوه هر بو ين يك يك لقافلكاني قريش كراوه نبوة بيغمر عليه الصلاه وسلام بويا ام شريان ام غزويه بحرانا لما جمادي اول لصالي سيكوچي لصالي سيكوچي بقياده خوي بيغمر عليه الصلاه والسلام كسياسه مقاتلي لقابو ام غزو شي بو جان قفلی قریش بلام د سینکود قراява نو شاری نو شاری مدینه مسلمانان باریس دین سر حادثه هزار عجیب غزوه کیزور عجیب سریه پیغمبري خوا علی صلاتو و سلام بقیا دای زید کر چی مهمه یک دکات بو معسكر اسلام يان خواي قولة جل في علاء ديويت رسقيك كيزور غنمتك يزور تسليم صحابكاني في غمري خوابكات أم غزوية لجمادي آخر لصالي سيكوسيا رودادات تفاصيل أم غزوة سيا قريش مسلمان قريش دواي معركي بدر توشى <تصفيق> دلاراو كي أبو، اترسأ، ترسأ خيزو توشى بو. هاين جرايوا، وتأ منجي هاين جرايوا، موسمي هاين جرايوا. قريش جياني عصبي حياتي شادماري لسرت جاردبو، لهابينا براوشام لزستان شابرا وحبشة، استواها منها توا. باشا قريش شوني ام قافلة تجار يتبروا الشام برد. كلام عركي بدر أبو سفيان قافلة غير رزجار كرد. كريجاي مكبو شام لبرأوي بسر حدودي مدينة دروات لأمين نابد. لخطراته. بويا شيبكن، أجرأوها بمياه النوى، سرمايا كان سرما يندخور ويأسفاد يغناك، واقتصادياً دشكين، وأوان لستو جاردشين، جيان يان تجارته جارته، هيبتيان تجارته جارته، بويا لياكا، وقرار يندابو، قرار يندابو قافلي أمصال بدري تدس صفواني كريء مياه. صفواني كري أمية دار هرقا فلية كتُوا لمكة وبشام إلا قيادك لجورية قرابوا أمسال ضيدا بدس صفواني كري أمية وأوان أوان, أوان هلا بجاردوا بلام صفوان بقريج دليل بشهيو من تان هل هلا بجاردوا أبو أم قافلة ونازن الرجال شاري مدينة والرجال شام محمد وجماعتي هرهم ويفارزي لوجهة رجالك خطر ومن أم قافله قورو أم هم سورة ساماناً بيئا بروم رقايا بالروم لقد ترى هذا يعني ساحل و بحري أحمر أقر بو رقايا بالروم خلقكاني أولد لا كوا لسر بحري أحمر، لسر ساحل، لسر آوكا هرهم ينتفقن انتفاقين في الفيغمري إخوة هيا و هرهم و محمد لك المحمدة هيا بو رقايا أمين نية أم قافل جينا من دروم بويا لم نناقش شيء بحسي أويا عندك كواجر هات وبمنن أو سر تسامكان والرؤوس ما لكانيان سر ما لكانيان هم ويد هسيوتيد كيش كان جاز يقناك بويا دواي يك قريش كنawi أسودي كري عبد المطلبة أسودي كري عبد المطلبة الروكات الصفواني كري يومي أوبي دليل ساحل تنكب الطريقة على الساحل، أو وخذ طريق العراق، وهي طريق طويلة تخترق نجدا إلى الشام، وتمر في شرق المدينة على بعد كبير. بيدليت، بيدليت رجائي عراق بقربر، للنبي ري كا بلاي شپا امرو بلاي من برو برو رغاي برو رغاي عراق ك رغايك قريش إذا كانت ترسي بيغامر إخوائي عليه الصلاة والسلام عن الصحابة كان أمدريد داويد برعي عراق وكانت برعي الراس راسطة تالتي بمنطقي نجد ولاتي نجد ولاتي سحراوي وكانت اللي هو جاريك تتبرز بيته وبرو الشام كمدينة دا كويته خور هلاتي وكانت الرقاية دا خور هلاتي مدينة والرقاية دورة والرقاية دورة وظن يا نوانيه لو منتق الصحراويه ما فرزيت يا عليه الصلاه والسلام والرقايكي امين شبيبايا بلاب قريش لبريكوانا يد زانيد كري عبد المطلب داواد قال الصفواني رئيس حيان ماكر وكو بويا مسلمانني بريز أم قافلة يا أم قافلية بقيادي بقيادي صفواني كرء أمية دكوات أو رجايو دكوات الرئة برو ولاتي نجد لبيو لبيو سركات برو شامروت أخباري ام قافلة كدكويت الرئة شون دقات فيها غمر علي صلاة والسلام خوي جورا جل في علا دايات وكو غنيمتش جورا غريمتي قولا كبيشكشي في أغمري خوايبك عليه الصلاة والسلام بويكوا اقتصاديا بقوادب خبري أمقافلة أمقافلة دقاتة مع أسكري مدينة ودقاتة في أغمري أغمري عليه الصلاة والسلام بمرقايا دالي أوان كاتيك لمناقشي أدبا لمناقشي أدبا كوابك هم رقايا برون صليتي كوري نعمان صليتي كوري نعمان كمسلمان دبيت بلام إسلامكي خوي شاردوتونا و قريشا ماوتوه دالي أروات مسيكي دانشتني مجلسيكي قريشا واتد دانشتني كوا عارق دخون واتد دانشتني عارق واردن بلام پش اوهي كوا خمر عارق حرام بيلا سر مسلمانان ام وليتي كري نعمانة دليل ريمناو مسيك كريشوا عارق منا غليان خوار يك يك لواني كوا ناو دانش نكيا دانش تبو عارق يخوار نعيمي كري مسعودي اشجعيبو نعيمي كوري مسعودي اشجعي أو يان مسلمان نبو دلكاتك عارق عرقي دو سرخوش بو سبحان الله كاتك هوش لا يخوين ما خبري أم قافله هات السر زماني وات قريش صفوان ناردو بثمان بفلان الرغايه بالرون ابو ام صالبه شام أم خبري سبحان الله كشفكر بو يسليتي كر نعمان كمسلمان بو بسري لو دانشتني ابو كاتك دردشت بسريعي خوي دجيت شار مدينه واتمصل مانان برياس بزانه مسلماني لبر اويكوا خبري كي ورگدو خبركه استفاده هي بو اسلام بو بيغامر يخوالو لو زمانه بو مسلمانان بو صحابه كان راس خو واجب شرعيته او خبره بگيني باميركت هر خبري دزاني چي جارقن جذب ديانزر بديامو يا مؤامره بد دبي بگيني و مسلمانا اگر تو او خبرتي گيش بوي امصل ما ناش بسريعي بسريعي بفلا بفلا خويا دانيت دا جايين مدينه بفلا خويا دانيين بشاري مدينه ودقات النبي يا غمر عليه الصلاه والسلام وأم خبر داتا النبي يا غمر اخوا عليه الصلاه والسلام كوا قريش نيازي ويا كاف لاكيز واتغري هي بقيع ديه صفواني كريوميا برغي نجد لوى برغي عراق ونجد ليو باتمان بروشان برون اوش اواي كاواى ازعن رجعي ساحل رجعي كرافه وتركي سحابك انتو هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي قيادي زيد كري حارثي بي وأسرع زيد دلالة زيد قوته كوكرد ببلا ببلا برو أوشون الرّي كوان معلومات كبيرة جداً لا كاتك كوان خبر يا لمن تقيك لمن تقيك صفواني كريء مياه لسر آويك كبيد قرده من تقيك قردك كوا أب ليبوا بوي كوا إسرعتك أو بخوات أأله يا كا صحابة كاني في غمار إخوائي عليه الصلاة والسلام لنا كامدا وكأوان خبر عن نيّة هي رجلك أنا كاتب صفواني كل رئومي دزانيت أو قوتك مسلمانو قوته في غمار إخوائي عليه الصلاة والسلام برأو ديت هيش مجاله يتياناميني هي أو يكوا لقالياته رادكن وهرشي أو يقولون قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون ان الرسول هي الله عليه وسلم يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون ان الرسول عليه وسلم يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون ان الرسول دليلي أو قافلة, بوه دليلي أو قافلة, بوه دليلي أو قافلة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 ست هزار ديناري آلتوني ست هزار ديناري آلتوني سعلي أوقاف لها هرهمي هرهمي في أغمري إخواء قردي دواي أويكوا خمسة كيدر كرت هرهمي توزيعي بصر صحابة كان وفراتي كري حيان دليل أوقاف لها تلاقي في أغمري إخواء عليه الصلاة والسلام أوش مسلمان بو بويا آبا مش ضربيكي اقتصادي قورة تدريل قريش ما أستطيع قوله نكبيكي زور قوله هذا بصر قريش ومسلماني بريز أم نكسوا لدى سداني أم قافلة دبيت هوي معركي أحد واتتشون قريش بقيادة أبو سفيان قافلة رزقار كرد لمعركي بدرة ك خبران زاني قافل قرز جاري بوا بلام هروك حقد أبو جهل هاد أو شرير قلب يا غماري إخويا كر علي والسلام وسلام بدر ركيب در الرويدا استاك الصفوان دقرتو بنا وشاري مكة وأم خبر ده قريش أو جار قريانتي برد بيت حقديان زيادة كات رقيان زيادة كات اكون سرد دون دون خش الرجاء دو خريطة يان أوتا قريش واصل قط رسو كبرياء وحق دبيرت رجاي مصالحو مصالح ما قال قلت يا غماري إخويا بكر علي صلاة وسلام يان بر رجاي مصالحو اجتيو اتفاقه اتفاق بقال قلت يا غماري إخويا علي صلاة وسلام يان اوتا دبي جنجيكي غورا حربيكي شامل وتحربة يكلاي وبقال قلت يا غماري إخويا علي صلاة وسلام بو اوي كوا شكو وعزتي قري جارك تري بيديتو وان لبدر اشكان قياديكي زوري اندروي خلقكي زوري اندروي خلقكي زوري ان, ان, ان اسيربو استاكش جيانيان لسرت تجارته ام قافله صفوان همي جياو ضربيكي ان خاردو بو اوي كوا بتصوري إخوان ضربي بدنا لبيغمري إخوان عليه صلاة وسلام بويا قوا جارك يترنوير الرجال قافلي قريش مجريد ين علىقل على الأقل سمعو شكوي قريج جارك يتربرسك نوا بو أو كاتي كواه ين بو لناو عربا بويا قريش كم رجال دقيت أبر أمر جاي الدوم دقيت أبر ديت جنكي يكلا يكلا كروا لغلي بيغمري إخوان بكر عليه صلاة وسلام ولكن يقولون ان كروى يقولون ان الله يقولون غمري الله يقولون ان الله يقولون ان الله على ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان ما الله تعالى ان الله سر الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون معركة زور غوري للجيان في غمر عليه الصلاة والسلام لصبرتي آله عمران خواي غورا خواي غورا آيتك زور لسر أم حادثة داء الدقرية أم معركة معركة زور غرين بردرز وعبرد لجيان في غمره خوايا عليه الصلاة والسلام أم بو صحابة كان لو زمانة وهم بالي مسلمانش حتى كروجي قيامت لبرشي لبروي ان شاء الله تعالى يوم اللي راوا كبحسي غزوي احد غزاي احد دكين اتواني النايبين في ظلال سوره في ظلال غزوه احد وتعال جرس يا بري غزوي احد لبروي بمحاضريك ودوانه سيان تاو نابي لجيرسي بري غزوي احد غزوي احد لغزوي احداتا في غامريحوى برينداردبي عليه الصلاه و السلام لغزوي احداتا فرماني في غامريحوى دهشكين عليه الصلاه والسلام السلام لغزوي احداتا منافقان دردكون لزغ لغزوي احداتا مجموعيق لجنقاورو صحابي تي غمر عليه الصلاه والسلام السلام دمي النوى مقاومه كان لحظة اخر لحظه لغزوي احدى تا شهيد يشي زورد ادريد دبي عليه الصلاه والسلام السلام لغزوي احدى تا خوي قولا حياه منافقان دبات لغزوي أحداتا كعبد الله كري مسعود فرميت والله حتى أكون آيتاننا تخوارب وبيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرميت يشك لو آيتانك أفرميت منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره نم أزاني واتخلتشك ليه والدنيا إذا قارك وخلتشك ليه وهي قيامتي قارك نم أزاني نم دزاني ظننا روي الصحابه كاني في غمريخو عليه الصلاه والسلام هي ني وايتيا بيدنيا بزبير لغزوي احد لغزوي احد درزو ا موجاري زوري تيايا لغزوي أحد بو بوخوي جيان يا مسلمان مدرسي يكابو مسلمان لازايتي لا ابتلاء لا رشتن لشهادات لموقف موقف لصبر لآرام قريب لحياة شوني مع أشكالينفاق عبد الله يكون رأبي كري سلول كأخائي جورا خوي جماعة كي لأم غزوة بشه آياتك حياة عند بويا بوي إن شاء الله تعالى بحول قوت إخواني جورا إن شاء الله تعالى ويكوابي ما بكري لا دز دكين ببعسكرين أم غزوة يا قريش مسلمان باريس تون خوي آمادد دكابو أم جنگة قريش حقديكي زوري هبو لسربي غمر إخوان عليه صلاة والسلام لبرأوي كوا ضربيكي جوري خواردبو لمعركه بدر وزور لقياداتي قريش لو معركة كجران حتى أكو قريش أجرلياتا بيد لجرانا وين لمعركة بدر من عيان كذبو السرصة حبيك شتار كان كواكز بجيرت يعني كبرى قري كجروا برأي كجراوا باوكي باقي نا نأبوايا بجيريا بو لبرأوين نكوأ أم خبر بقات مع عسكري في غمار إخوان عليه الصلاة والسلام أو عند الخوشبون او أو جالسي تصورك سيري ام جوار البير كت نوام مسلمانان باريس لسركش تاري خود جيريان حرام بكي بتصوري خويا حتىكو حقي خويا بسنة يان حتوهكو أمخبر النجاة في غماري خوات الصحابة كان أوان دل خوشبن وحتى قريش حتى قريش كبويدر كود أسيركانيان أسيركانيان في غماري خوات دعوي بعرضكات هالأسيرك أوان دبارة بدات بريدين خويا ناكر بس صاحب كواب برون كوابر باربدا لبر قوي كواب بمصلمانان در نكويت كواب قريضه ضعيفه ين اما ستتاثر بكدوا بويلاندل جراند لاندل نينده ثاني برون بيشوا باربدا حتى اكو اشخاص سكان اخوان مرقد له في عليه الصلاه والسلام بويا لدوي اهم معساته أهم, أهم مأساة لداني قافلي صفواني كري أمي يشكوا هرهم ويقيراو بيغمري أخوة بردي عليه الصلاة والسلام قراري عن دا قراري عن دا بيكوا جنجي يكلا كرواء لقل بيغمري أخوة بكنا عليه الصلاة والسلام معركة فاصلة واتجيا كرواء واتيان اميان اوان بيكوا مسلماني بريز او قياداني كوا هاني خوفيان دابو ام معركي, معركي بدر معركي احد غزوه احد كاتب لا اكرم اي كري ابو جهل كباوشي كجرابو لمعركي بدر اكرم اي كري ابو جهل كوا باوشي كجرابو بدر صفواني كري اميا كباوك كبري لمعركي بدر كجرابو ابو سفياني كري حرب لقل عبدالله كري كوري ابي ربيعه عبد الله كوري ابي ربيعه امチュア قياده لقل مجموعه قياده تربلام امチュア اساسكه بون سر سر رمكان بون وهاني خلشان بو بوأوي بو كوا ام جنقل قل قل في غمر اخويا بكن لقل معسكر مدينه عليه الصلاه والسلام لقل اوبيا غمر الناس دار عليه الصلاه والسلام ويكم خال كدسيان بيكر مسلمااني برز يا كم خال كدسيان بيكر بوي كوا ام جنكبكن ابو سفيان كاو قافلين لما عرقي بدر رزغار كرد قافلين كي زورو كوا رزغاري كرد ماو سروتو زامان زوري قريشي ابو بويوتي يا ما قريش يا ما قريش ان محمدا قتو تركم و قتل خياركم خلقي كو كرد هو قريش محمد اي ويتذكر وتايو اي ويتاو وتراكم يعني قطعكم باوكتاني كشت براتاني كشت وقتل خياركم اويكوا جنغاوري اي ابو اويكوا قيادي اي ابو اويكوا سربز اي ابو كشتي فاعينونا بهذا المال على حربه ولعلنا ان ندرك منه ثارا فاجابوا لذلك تباعوها وكانت 1000 بعير وتي بمسر وتساماني امقافلكا وهيا كرز بدر ورن باع بفروشين اوانيكوا بارو با بكن با جيشك آما سبحان الله هزار حشتربو. هزار حشتر ببارو وبنجا وبنجاد هزار ديناري ألتوني بنجاد هزار ديناري ألتوني باري هزار حشتر اتفاق ينكر بقصياء فيان ينكر تان بيفروشا وأمجي شيء بيتعب يبكى. بويا خوي قرا بسم الله الرحمن الرحيم لا سورتي لسورة أنفال إن الذين كفروا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسر ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ويقول أفرمي أو كافران أو أني كفران بخواكرت ويمنع بقيام رحوانها وعلي صلاه وسلام ينفقون اموالا هم ليا صدور عن سبيل الله هاشي سروتو سامانيا هيا سرفي اكن بو في اكن بو كوا رلى نوري اسلام بغرن رلى ديني تيغامر بغرن رلى ديني هو بغرن وراي لو خير ربغن كوا مهمه هاوردتي بو هوي انساني فسينفقونها ويغير فرميه باتي ديه او سروتو سامانا سرفاكن وتصرف يكن بالتأكيد بلام نتيجة كيش ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون نتيجة كي أولا يا بو هركس يكش لم روتا روجي قيامة سروة ساماني تكي زماني إعلامي باري خلقي عشرتي والله والله صرف كاد بوليداني بيغامر إخوة عليه الصلاة والسلام ينبو لداني مسلمانان ينبو لداني ديني الله جل في علا ينبو لداني أم إسلامك وخيره آشتي وبركته حياتي هي بها ببشريت بها موسر زبي أمنة جاكيت أخواتي قولها أفرميت أمنة جاكيت أخواتي قولها أفرميت ودلنياج بيت بسريادت لبيد للدنيا بيش قيامت ثم تكون عليهم حسرة أخواتي قولها أفرمي بيت حسرت بيتا جان لسينيانا او سروت سامانكا وسلفيا كنبوكا و ام نورا سرنا كبير ام نورا سرنا كبير و دى جان ام قاري كاوى إسلام كنبولاداني اسلام هو جان لسينيانا حساتنا دمتي لدوايا ثم يغلبون او جالكو تايسر شوريا د دوران دورانكي غورا لدنيا فيش قيامات او جال مصيري قيامتي عن بوجه هنما بولاي هامان بو ی مادرژک بو اوانی کوا نور اسلام نه ته په شوه یان اسلام د گرین په پاریان به اعلان یان به جیش یان به والله امنوره سرک یت چون که خو فر میته سرک بلام خوای ګوره جل فی علا داوال تو دکات داوال تو دکا هی انسان فریای خود کوي لم عسکری پیغمبر خوابی علی عليه و سلام نكلم عسكري أبو جهل وفرعون وهامان أو مصير كيتي حصرو يا لرجق قيامتش شوري جهنم لبروي كواب توا انتواوا مسلماني بارياز إن شاء الله تعالى لدرز داتوا بردوام دابين لجياني بيغامري خواه عليه الصلاة والسلام بتي بد دتي نسر ظلالي غزوي أحد لجير جيبري أحد إن شاء الله تعالى لقل ايوه بردوام دمم وداواش موايا كواي قوي بن ام حادثانه لمودوا زور قوري ام غزو غزوهكي زور قوري ام وشقاري زور قوري يا بو انساني مسلمان داواكم لخواي قورا جل في علا لقو من خرج بيت لقو ناحي خرج بيت لقو ناحي باوكو من خرج بيت با محمد قبول ما كات آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من سن البر ربي من وعد الوصل بجنان إن أهدى أذويه حنانا من زرع الوصل بدنيانا من سن البر ربي من وعد الوصل بجنان ان اهدى ابويه حنانا من اوصى الدنيا مجتهدا بفقير يجلس منفردا من جعل البسمه ديدنه لواسي هموما من, من أوصى الدنيا مجتهدا بفقير يجلس منفردا من جعل البسمة ديدنه لواسمه مهموما ضاق انه